أول الله يهدي للحق، أ فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدا، فما لكم كيف تحكمون؟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 إِلَّا هِيَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِقُوا بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَالْضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَن يؤمن به ومنهم ملا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما نابريء من ما تعملون ومنهم من يستمعون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ